بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ العلى ويقذفون من كل جانب نحورا ولهم عذاب واصبن الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اه اشد خلقا ممن خلقنا ان خلقناهم خلقنا من طين لازب بَلْ عَجِبَتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّلُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَ وَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ أَو بَيْنُنَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَن لَّمَ بَعُوثُونَ أَم آمَنَّا لَوْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهمون إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كُمْ كُنْتُمْ تَأتونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ Voorheen kumu inna kunna roeien. Voorheen kom in din filaida bij inna kederlikane fallubilmoger in mij. Inna kom kan o, inna tila إلا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنما لتركوا ألهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذٍ يقول العذاب للليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيض لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كَأَنَّهُنَّ نَبِيضٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قول منهم إني كان لي قرين يقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا قَالَ هَلَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين الا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلنام شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج فيه أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم انهم الفواء هم ضالين فهم على انثرهم يهرعون ولقد ضل قبلهم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 ونجيناه وَأَهْلَهُ من الكرب العظيم وَجَعَلْنَا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا لآخرين وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكنا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى ولقد فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السعي قَالَ يَا بني إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البناء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد من على موسى وهارون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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا لها وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين al-Rabbikal-banat wal-hum al-banoon. Am khalaqana al-malaikataina thawwum wa-hum shahidoon. Ala innahum min ifkhim la Wa-innahum Kadibu. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لون عندنا ذِكْرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين صاد، والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشق.